ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاقوا فعقوا فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشهم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل كذبت قوم نوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا, إلا آل نوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راردوه عليهم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 أكفأركم خير من أولئك الملكون براءة أم لكون براءة في الزبور أم يقولون نحن جميع متصد سيزم الجمع ويولون الزبور دل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر يوم يشحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما استسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر